يا من يرى من يرى يا من يرى ما تنعوض جناحها في ظلمة الليل اللي من يا من يرى يا من يرى يا من تبعض جناحا جناحا يذل متى الليل المهيب خَانِنَ تَرَكَ الْعِظَامَ نُحِلَّي وَيَرَى قَهْرَ الدَّمِ فِي أَوْدَاجِهِ مُتَنَقَّلًا مِن مِفْصَلٍ فِي مِفْصَلٍ أُمُنٌ عَلَيَّ بِتُوبَتِي تَمْحُو بِنَا مَا كَانَ مِن mani al awwal yaman yara yaman kana minni بل جنهين ببطنها, ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقره يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها, أقدامها في سيرها وحفيقها المستعجلين Fi علم الامشى غير من جراء ويرى مكان الوطء من أقدامها أقدامها في سيرها ويرى ويسمع حسها ودونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي İzlediğiniz